رأيته لتني أسعفته بدمي كأنه شبح واف من القدم رأيته ويدوص مال راعشة ملفلفا في بقايا ثوبه الهرمي منثلثا في بطايا ثوبه الهرمي سألت هيكله العظمي فانبجسات من كل مفصل عظم صرخة الأنامي لكنها صرخة الأنامي جاءت مهشمة مخنوقة كبلتها شدة السقم مخنوقة كبلتها شدة, مخنوقة كبلتها شدة م لولا بصيص منا صوت الهذيل سرى إلي من نقطة توحي بشكل ثاني تقول اين غن اسلامي كيف رضى برؤيتي هيكلا امسا بلا حلمي لم يسرجوا في دجا بؤسي مشاعرهم لكي تبدد ما أشكو من الظلم ألم يروا هكليه أضلاعه رسمات أمامهم لحة تغني عن الكلم أمامهم تغني عن الكلمة, عن الكلمة ألم يروا هذه الأشباح واهنة وهم يجرون أثوابا من النعم إني لأسأل ربي أن يزيدهمه من فضله فهو اهل الجود والكرم من فضله فهو الجود والكرم لكنني وانا والجوع في قراني ادعو بني امتي الاخيار ليش يمش أدر وقلب هزيل النبض تؤلمني دقاته فهو نبض غير منسجم دقاته فهو نبض غير منسجم أدر وفوق تقدم الخبز لي في كف مبتسمي أرى الصليب على قرص الدواء وفي كيس الرغيف وفي القرطاس والقلم في الكيس الرغيف وفي القرطاس والقلم أرى الصليب على سيارة حملت إلي ما جاءنا من هيئة الأمم وأمتي عند شاشات ملطخة بما يسيء الى الاخلاق والقيم بما يسيء الى الاخلاق والقيم ولا ارى امتي الا كبرقات تلوح لي في ركام الصمت والصمم أدعوا بني أمتي يا ليت غافلهم يصحوا يا ليت عين الحر لم تنمي يصحوا يا ليت عين الحر لم تنمي رأيته ليتني أسعفته بدمي كأنه شبح واف من القدم رأيته ويدوص ما لراعشة ملفلفا في بقايا ثوبه الهرمي ملفلفا في بقايا